فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا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 إمَّا أَن تُلْقِيَ وَإمَّا أَن نَكُونَ أَوَلَمَن أَلْقَى؟ قَالَ بَل أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُم وَعِصِيُّهُم يُخَيِّلُ إلَيْهِ مِن سِحْرِهِم أَنَّهَا تَسْعَى فَأُجِسَفَ فِي نَفْسِهِ خِفَةً مُوسَى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 وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا أَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْطَعِ مَا أَنتَ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 إنه من يأتي ربه مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدجات العليا